يقول حضيلة الشيخ وفقكم الله هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها أو في الذين اتكبوا كبائر وتابوا منها قبل الموت الذين تابوا منها تمحى عنهم يغفرها الله جل وعلا ولا تحتاج إلى شفاعه إنما هذا في الذين ماتوا ولم يتوبوا وهذه الكبائر دون الشرك هؤلاء هم الذين بحاجة إلى السفاعة نعم